وَإذاَا قِيلَ لَ تَعَلَ يَسْتَافِ لَكم رَسُول اللهَّهِ لَ وؤُوسَهُم وَرَأيتَهُم يَصُدّونَ وَهُم مُستَكبرِرون سَو أنُن عَلَيهِمُ أَسَوفرِْتَ لَم أَمْ لَمْ تَسَْافِر لَم لَافِرَ اللهَّهُ لَهُم. لن يغفر الله لهم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 يا أيها الذين آمنوا لا تلهكموا أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون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 وَلَ وَخِرَ اللهَّهُ نَفْسَن إذ جَ أَجَلهَا واللَّهُ خَبِرُم بِمَا تَعملُ